يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وغروا مَا بخي من الربى إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وغروا ما بخي